أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين آذوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر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 اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱكْتُبُوٓا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين